أصل النعيم كل حال ناعمة من النعومة والليونة وهي ضد الخشونة واليبوسة والشدائد كما يشير إليه قول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم قال ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون فقابل النعمة بالضر ومثله قوله تعالى: "ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسة ليقولن إن ذهب السيئات عني" وعلى هذا فإن نعم الله عديدة كما قال تعالى: "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها" وبهذا تعلم أن كل ما قاله المفسرون هو من قبيل التمثيل للحصر كما قال تعالى لا تحصوها وأصول هذه النعم وأولها هي نعمة الإسلام كما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويدخل فيها نعم التشريع والتخفيف عما كان على الأمم الماضية كما يدخل فيها نعمة الإخاء في الله كما في قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وغير ذلك كثير وثانيها الصحة وكمال الخلقة والعافية فمن كمال الخلقة الحواس كما في قوله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وكما في قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وثالثها المال في كسبه وإنفاقه ففي كسبه من حله نعمة وفي إنفاقه في أوجهه نعمة هذه أصول النعم فماذا يسأل عنه منها لقد جاءت السنة بأنه سيسأل عن كل ذلك جملة وتفصيلا أما عن الدين والمال والصحة ففي الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن شبابه فيما أبلاه ولعظم هذه الآية وشمولها فقد فصلت السنة جزئيات ما كانت تخطر ببال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أورد القرطبي ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوما فقاما معه فاتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما راته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قالت يستعذب لنا الماء اي يطلب ماء عذبا إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيفا مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه وأخذ المدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم وأخرجه أيضا الترمذي وقال فيه هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد وكن الرجل الذي من الأنصار فقال هو أبو الهيثم ابن التيهان قال القرطبي قلت اسم هذا الرجل مالك ابن التيهان ويكن أبو الهيثم وقد ذكر ابن كثير هذه القصة من عدة طرق ومنها عند أحمد أن عمر رضي الله عنه أخذ بالعذق وضرب به الأرض وقال انا لمسؤولون عن هذا يا رسول الله قال نعم إلا من ثلاثة خرقة لف الرجل بها عورته أو كسرة سد بها جوعته أو جحر يدخل فيه من الحر والقر وقال سفيان بن عيينة إنما سد الجوع وستر العورة من خشن الطعام لا يسأل عنه المرء يوم القيامة وإنما يسأل عن النعيم والدليل عليه أن الله أسكن آدم الجنة وقال له إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فكانت هذه الأشياء الأربعة ما يسد به الجوع وما يدفع به العطش وما يسكن فيه من الحر ويستر به عورته كانت لآدم عليه السلام بالإطلاق لا حساب عليه فيها لأنه لا بد له منها وذكر عن أحمد أيضا بسنده أنهم كانوا جلوسا فطلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس قال أجل قال خاض الناس في ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى وطيب النفس من النعيم قال ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه وبهذا فقد ثبت من الكتاب والسنة أن النعيم الذي هو محل السؤال يوم القيامة عام في كل ما يتنعم به الإنسان في الدنيا حسا كان أو معنى. حتى قالوا النوم مع العافية وقالوا إن السؤال عام للكافر والمسلم فهو للكافر توبيخ وتقريع وحساب وللمؤمن تقرير بحسب شكر النعمة وجحودها وكيفية تصريفها والعلم عند الله تعالى وكل ذلك يراد منه الحث على شكر النعمة والإقرار للمنعم والقيام بحقه فيها سبحانه وتعالى كما قال عن نبيه رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين نسأل الله أن يزعنا شكر نعمته ويجعل ما أنعم به علينا عونا على طاعته أيها المستمعون الكرام بهذا ينتهي ما وضعه المؤلف أثابه الله في تفسير سورة التكاثر وستكون لقاءاتنا بعده ان شاء الله تعالى في تفسير سورة العصر فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته